بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائر القرآن باب من ابتغى الهدى من غير القرآن وقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا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 هذه ترجمة عظيمة عقدها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائي القرآن عقدها بعنوان باب من ابتغى الهدى من غير القرآن أي أنه يضل لأن القرآن هو كتاب الهداية والهداية إنما تطلب في القرآن الكريم الذي أنزل هداً للناس وبيّنات من الهدى قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هداً للناس فالكرآن هو كتاب الهداية قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فالهداية في القرآن ومن طلب الهداية في غير القرآن يضل من طلب الهداية في غير القرآن الكريم يضل لأنه هو كتاب الهداية قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في التحذير من ابتغاء الهداية في غير القرآن ورحمه الله تعالى ينبه ويحذر عموم المسلمين من وجود دعوات باطلة آثمة تبعد الناس عن القرآن وتبعدهم عن أخذ الهداية من القرآن وتبعدهم عن نور القرآن وضياءه وتشغلهم بأمور باطلة ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ويعمل دعاة الباطل في كل وقت على ترويج ذلك وصرف الناس عن كتاب ربهم كتاب الهداية والنور والضياء فرحمه الله تعالى يعقد هذه الترجمة تحذيرا من هذه المسالك الباطلة فيقول باب من ابتغى الهدى من غير القرآن من ابتغى الهدى من غير القرآن وحدث جواب الشرط للعلم ذه ولوضوحه أي فقط ظل ظل عن سواء السبيل لا يحصل في ابتغائه الهدى من غير القرآن إلا الخيبه والضلال والخسران في الدنيا والاخره اورد قول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السديل ويحسبون انهم مفتدون قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن الرحمن يعش اي يعرض ويغفل ويتغافل وينصرف عن ذكر الله واعظم ما يكون ذكرا لله تلاوة القرآن فالقرآن كتاب الذكر قال جل وعلا هذا ذكر القرآن ذكر للعالمين وفيه فيه حياة القلوب وفيه صلاح النفوس وفيه زكاء, زكاء القلوب وطهرتها فهو كتاب ذكرا بل اعظم ما يكون في الذكر الله سبحانه وتعالى بل إن أعظم ما يذكر به الله جل وعلا تلاوة كلامه الذي نزل منه جل وعلا فالقرآن كتاب ذكر لله فمن أعرض عن ذكر الله ومن ذلك من عن القرآن الكريم قال نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قريب بمعنى أن المنصرف عن القرآن وعن ذكر الله تبارك وتعالى يلازمه شيطان ويكون قرينا له لا ينفك عنه في كل وقت يدفعه إلى كل باطل ويدخله في كل ظلال ويؤزه إلى المعاصي أزا ويدفعه إليها دفعا قال فهو له قريم أي ملازم لا ينفك عنه وإنهم لا يصدونهم عن السبيل أي هؤلاء الشياطين الذين يقارنونهم ويلازمونهم بسبب إعراضهم عن ذكر الله يصدونهم عن السبيل أي عن طريق الله المستقيم ويحسبون أنهم مهتدون وهذه مصيبة أهل الأهوان وأهل البدع أنه في ضلال وباطل وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان وهو في قرارة نفسه يحسب أنه على الهداية وأنه على صراط الله المستقيم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أن يظنون أن عملهم أحسن العمل وأن عبادتهم أصح العبادة وأن طريقتهم أجود الطرق والحق أنهم أهل ضلال لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم عمل ولا ينتفعون بطاعة لأنهم على غير هدى وماذا يفيد الشخص ان كان يحسب انه على هدى ولكنه في واقع الامر وحقيقة الحال على باطل وضلال اذا الاية الاولى ومن يعش عن ذكر الرحمن فيها التحذير من ابتغاء الهدى بغير القرآن الكريم كذلك من الآية الأخرى قول الله تعالى وننزل قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة فالله جل وعلا أنزل القرآن تبيانا لكل شيء أي فيه بيان كل ما يحتاج إليه العباد في صلاح أمورهم واستقامة شؤونهم وزكاة قلوبهم وصلاح أعمالهم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة أيضا هو كتاب هداية وكتاب رحمة فمن ابتغى الهداية في غير القرآن الكريم لن يحصل ولن يظفر إلا بالضلال أياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك نعم وعن زيد بن أرقب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمّا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب وأنا تاركم فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وفي لفظ أحدهما كتاب الله هو حبل الله من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خم هذا الماء غدير, غدير خم يكون في الطريق بين مكة والمدينة وهو الى مكة اقرب وهو على مقربة من الجحثة على مقربة من الجحثة بينه وبينها اميال يسيرة فيقول قام فينا خطيبا بماء يدعى خم بماء يدعى خم أي غدير غدير يقال له غدير خم وهذا الغدير قام فيه خطيبا عليه الصلاة والسلام لما رجع من مكة إلى المدينة بعد حجة الوداع بعد حجة الوداع تحديدا في الثامن عشر من شهر في الثامن عشر نعم من شهر ذي الحجة لما رجع عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة فمشى بعض الايام في الطريق حتى لما وصل الى هذا الغدير قام خطيبا عليه الصلاة والسلام في الناس في ذلك الموضع الصحابة رضي الله عنهم من دقة وعظيم اهتمام باحاديث النبي عليه الصلاه والسلام حتى الأماكن التي سمعوا منه عليه الصلاة والسلام الوعظ والتذكير يحددونها يقوم في مكان كذا في الموضع الفلاني فحدد رضي الله عنه المكان حدد رضي الله عنه المكان بما يدعى خمًا قال فحمد الله واثنى عليه وهذا فيه المشروعيه البدء في الخطابه والوعظ والدروس والتعليم بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه جل وعلا بما هو أهله قال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر أي وعظ الناس والموعظة هي الوصية التي فيها ترقيق الوصية التي فيها ترقيق وترغيب وترهيب ونحن ذلك قال لها موعظة قال فوعظ وذكر أي ذكر بالله وبطاعة الله وبإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى ذكر عليه الصلاة والسلام وأعظم ما يذكر به توحيد الله وقد قال الله تعالى في آخر أو آخر الداريات وذكر فإن الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون اتباع الله جل وعلا لالامر بالذكرى بقوله وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون فيه دلالة فأعظم ما يذكر به العباد التوحيد الذي خلقوا لأجله وأجدوا لتحقيقه قال ثم قال أما بعد أيها الناس ثم قال أما بعد أما بعد هذه يؤتى بها في الخطابة والموعظة عند الشروع في المقصود بعد الحمد والثناء يؤتى بها أي ومهما يكون من شيء بعد فإن الأمر كذا وكذا أيها الناس إنما أنا بشر أيها الناس إنما أنا بشر والله جل وعلا قال له في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إنما إلهكم إله وحد مراده إنما أنا بشر أي شأني مثل شأن البشر ومثل ما ان البشر يموتون فانا كذلك اموت مثلهم انما انا بشر هو اراد اني اشيري لهذا المعنى اي مثل ما ان البشر يموتون لهم ا dynamique يعيشون في هذه الحياة ثم يموتون فانا مثلهم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى انك ميت وانهم ميتون فالبشر هذه الحالهم هذه حالهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما انا بشر إنما انا بشر وإذا علمت هذه البشرية وتيقنت لا يعطى البشر شيء من خصائص خالق البشر ورب البشر سبحانه وتعالى فitched عليه الصلاة والسلام بشر ليس له شيء من حقوق الخالق ولا شيء من خصائص الخالق صبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام. إنما أنا بشر مثلكم إنما انا بشر مثلكم يوشك أن يقرب أن يأتيني رسول من ربي والمراد بالرسول هنا ملك الموت المراد بالرسول هنا ملك الموت لأن الله سبحانه وتعالى يبعثه ويرسله إلى من شاء من عباده لقبض روحه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب. فأجيب يشير عليه الصلاة والسلام بدنو أجله يشير بذلك عليه الصلاة والسلام إلى دنو أجله صلوات الله والسلام عليه وهذا فيه تنبيه لهم فيه تنبيه لهم بأن ما سيقوله لهم في موعظة بعد هذه المقدمة موعظة مودع موعظة مودع ومعلوم أن موعظة المودع تجمع وفيها جماعة الخير مثل ما جاء في حديث العربار قال كأنها موعظة مودع فأوصنا, فأوصنا فأوصاهم بوصية جامعة جمعت الخير كله فهنا بدأ بهذا التقديم عليه الصلاة والسلام بدأ بهذا التقديم تنبيها لدنوه أجله وليتنبه للوصيه العظيمه التي سيرسيه بها ويذكر بها عليه الصلاة والسلام قال و... وانا تارك فيكم ثقلين وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله قول أولهما كتاب الله أي القرآن الكريم ووصفه بثقلين والثقلين مثنى ثقل لثقل الأمر وعظمه وكبر شأنه إنا سنلقي عليك قولا ثخيلا فالوحي سمى ثقل لعظم شأنه لعظم شأنه وعظم مضامينه وكبر مقامه وعلو قدره فيقول عليه الصلاة والسلام أولهما كتاب الله وهذا موضع الشاهد من إراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذه الترجمة أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فيه الهدى أي هداية الناس في طريقهم وفي سيرهم وفي أعمالهم وفي عباداتهم فهو كتاب لا يمكن أن تنال الهداية إلا من طريقه فالهدى في كتاب الله سبحانه وتعالى وبهذا يظهر الشاهد من الحديث لترجمة أي أن من طلب الهدى من غير كتاب الله ظل لأن الهدى في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الهدى فيه الهدى أي في كتاب الله سبحانه وتعالى والنور أي الضياء كما قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه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 والنور فاخذوا بكتاب الله فيه الهدى والنور فاخذوا بكتاب الله خذوا بكتاب الله واستمسكوا به خذوا بكتاب الله اي ليكون اخذكم في الدين وعباده الله وطاعه الله ويقامه شرع الله بكتاب الله جل وعلا استمسكوا به وحافظوا عليه وليكن ترقيكم عن خذوا بكتاب الله واستمسكوا به قال تحث على كتاب الله ورغب فيه حتى على كتاب الله ورغب فيه هذه الوصيه يجب على كل مسلم ان يتنبه لها وان يستحضر يا اخوان انها وصيه موده قالها النبي عليه الصلاه والسلام في أواخر حياته بعد حجة الوداع وقدم لها بمقدمه ذكر فيها بذلومه منيته عليه الصلاه والسلام اذا نقول القرآن وصية النبي القرآن وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته والواجب على الأمة أن تحفظ هذه الوصية وأن تحافظ على كتاب الله وأن تأخذ بكتاب الله وان تستمسك بكتاب الله وأن تعتني به فراءة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا الذين آتيناهم الكتاب يتلون وحق تلاوته أولئك يؤمنون به قال ثم قال ثم قال وأهل بيتي هذه وصي بأهل البيت وصي بأهل البيت قال واهل بيتي أذكركم الله في أهل بيدي أذكركم الله في أهل بيدي أذكركم الله في أهل بيدي ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع أذكركم الله في أهل بيتي وصي بأهل البيت أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف قدرهم وأن تعرف مكانتهم وأن يدرك فضلهم وأن تؤدى حقوقهم وأن يقابلوا بالاحترام والتوقير والتقدير ومعرفة القدر والمكانة أن لا يساء لأي أحد منهم أوصى عليه الصلاة والسلام وصية عظيمة بأهل البيت في ذلك الموضع ثلاث مرات يكرر اذكركم الله اا الله في أهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي هذه وصيه من هو عليه الصلاه والسلام باهل البيت وصية بأهل البيت ان يحترموا ان يقدروا ان تعترف أن يعترف بفضلهم او ان يعرف فضلهم ومكانتهم وان تؤدى حقوقهم وان تحفظ حقوقهم وصية من هو صلوات الله وسلامه عليه ب بأهل بيته صلى الله عليه وسلم وصية منه عليه الصلاة والسلام بأهل بيته صلوات الله والسلام عليه. هذه الوسية العظيمة في أهل البيت لا يعرف لا يعرف أحد حفظها وحافظ عليها وحققها وقام بها مثل أهل السنة والجماعة لا يعرف أحد قام بحفظ هذه الوسية وحافظ عليها وحققها مثل اهل السن والجماعة بدءا بالصحابة والتابعين لهم باحسان ومن تابعهم باحسان لا يعرف احد قام بحفظ الوصية مثل الصحابة رضي الله عنه والقدوة في حفظ هذه الوصية صديق الامة رضي الله عنه وارضا ومن يقرأ تاريخ ابي بكر الصديق يجد سيرة عجب دعوكم من اهل الباطل واقاويلهم وتزييفهم وكذبهم وافتراءهم من يقرأ سيرة ابي بكر رضي الله عنه يقرأ حياة عجب في حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام لاهل البلد واقواله معروفة في ذلك وسيرته معروفة في ذلك يعرفها من يقرأ سيرة ابي بكر السديق وهكذا من يقرأ سيرة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لا يعرف احد قام بحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام مثل أهل السنة والجماعة ولهذا شيخ الإسلام في كتابه العقيدة الوسطية الذي قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة قال في أثنائه قال وحفظ وصية النبي يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وذكر هذا الحديث ذكر ذلك رحمه الله تعالى في جملة الاعتقاد في جملة الاعتقاد وأمور الديانة التي يعتني بها أهل الصنة والجماعة وليس من حفظ بلصية النبي عليه الصلاة والسلام في شيء الغلو في آل البيت من يغلو في آل البيت لم يحفظ الوصية من يغلو في آل البيت لم يحفظ الوصية من يحيل أمور الدين إلى غلوه في آل البيت ورفعهم فوق أقدارهم وإعطائهم من حقوق الله سواء حقوق في العبادة أو خصائصه في الربوهية سبحانه وتعالى مثل بعضهم يقول عن بعض آل البيت أنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى غير ذلك من أمور ليخاصة بالله هذا لم يحفظ الوصية كذلك الذي يعبد أحدا من آل البيت يستغيث به ويستنجد به ويصرف له أنواع العبادة أو يقول زيارة قبر فلان من آل بيت خير من زيارة الكعبة سبعين ألف مرة أو نحو ذلك هذا هذا لم يحفظ الوصية هذا لم يحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل البيت هذا غلو وشطط وخروج عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته أيضا يقابل هؤلاء الجفات النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء أيضا هؤلاء لم يحفظوا الوصية وإنما الذين حفظوا الوصية حقا وصدقا هم أهل السنة والجماعة والذين توسطوا في حفظ الوصية بين الغلو والجفاء الإفراط والتفريط فكانوا أهل قوام وأهل عدل وأهل توسط كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي شهودا عدولا لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها خيار الأمور أوساطها ولما كان أهل الغلو اعتقدوا انتبهوا يا أخوان لما كان أهل الغلو اعتقدوا صنيعهم من غلو في آل البيت وعبادة لهم وإعطاء لهم من خصائص الله سبحانه وتعالى لما ظنوا أن هذا هو حفظ الوصية أصبحوا يتكلمون في كل من ينكر هذا الغلو بأنه ماذا بأنه لم يحفظ الوصية لأنهم ظنوا أن الغلو هو... ظنوا أن الغلو هو حفظ الوصية ظنوا أن الغلو في آل البيت هو حفظ الوصية ف... فلما يجدون أحدا لا يغلو مثلهم وينكر غلوهم قالوا لم يحفظ الوصية فأصبح عندهم فهمهم لحفظ الوصية ماذا الغلو في آل البيت ولهذا في اليوم الثامن عشر من دي الحجة يحتفلون احتفالا قائما على الغلو في آل البيت قائما على الغلو في آل البيت ويظنون أنهم فعلا يحفظون الوصية وهم من أشد الناس تضيئا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام في اهل البيت ولهذا يتأمرون ويرمون اهل السنة واهل الحق بانهم اعداء لأهل البيت بانهم اعداء لأهل البيت وممن يرمونهم بذلك المصنف رحمه الله تعالى يرمونهم بانهم اعداء لآل البيت مع ان نرى حفاوة اهل العلم وعنايتهم وارتمامهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام واقول شهادة حق أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها من خلال قراءتي الواسعة لكتب هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد العدوهاب رحمه الله تعالى رايت في كتبه ما يدل على حب عظيم منه لآل بيت النبي رايت في كتبه رحمه الله تعالى وهذه شهادة أقولهم متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى رايت في كتبه حبا عظيما لآل بيت النبي صلاة الله وسلام وحفظا لوسية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وله في كتب أقوال كثيرة مبثوذة في مواضع كثيرة من كتبه كلها قائمة على الوسية حفظ وسية النبي صلاة الله وسلام عليه لآل بيته حتى إنه رحمه الله حتى إنه رحمه الله من شدة حب لآل البيت آل بيت النبي سمى أولاده كلهم بأسماء آل البيت أولاده منهم أولاده منهم له بنت واحدة سمها فاطمة وله عدد من الأبناء علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم هؤلاء كلهم من آل البيت عبد العزيز فقط هو الذي خرج عن القاعدة وأولاده كلهم سمهم بآل البيت من شدة حبة مرة جمعني مجلس في إحدى الدول مع شخص وقال بكل جرأة محمد أدوهاب يبغض على البيت واخدت تحدث معه قلت له ما اسم أولادك فذكر لي اسمه أولاده هو مستغرب من السؤال وليس في أولاده واحد من أهل البيت قلت له محمد أدوهاب أولاده كلهم بيسمه البيت الحسن والعسين وعلي وعبد الله أبراهيم كان صحيح وهو قبل قليل يزعم أنه رحمه الله تعالى يعادي أهل البيت مع أن أحد ما يكون للإنسان أبنائه أحد ما يكون للإنسان أبنائه ولا يسميه من لأ من يحب ما يسميه من لأ من يحب فسمى علي والحسن والحسين وعبد الله وابراهيم هؤلاء كلهم آل البيت وبقيت الأسماء أسماء آل البيت باقية في ذريتهم إلى يومنا هذا إمام المسجد النبوي حفظه الله الشيخ حسين آل الشير. من الشيخ من أحفاد شيخ حسام محمد عدو رحمه الله فالاسم باقي حتى في ذرية ذرية الإمام رحمه, رحمه الله تعالى هذا كله من حفظ من محبة آل البيت وهو جزء من هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلامه عليه على أنه لا يلزم على أنه لا ينزل من يحب البيت اللي يسمي أولاده بأسلام ليس بلازم. ليس بلازم لكن من شدة حبه رحمه الله تعالى سمى عامة أولاده بأسماء آل, آل, آل, آل, آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن آل النبي وأصحابه أجمعين قال رحمه الله وفي لفظ وهذا اللفظ صحيح مسلم قال أحدهما كتاب الله كتاب الله هو حبل الله كتاب الله هو حبل الله قول هو حبل الله مثل قول الله تعالى في القرآن واعتصم بحبل الله והبل هو الذي يتمسك به هو الذي يتمسك به فالقرآن حبل الله يعني الذي يتمسك به من اراد ان يصل الى رضوان الله وجنة فليتمسك بحبل الله الذي هو كتابه. فالقرآن هو حبل الله الممدود الذي من تمسك به أوصله إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته قال من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وهذا شاهد لقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة من ابتغى الهدى من غير القرآن أي كان على الضلالة كما قال ذلككم رسول الله صلوات الله والسلامه وبركاته عليه وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة قال ومن تركه كان على الضلالة رواه مسلم وله أي مسلم وله أي مسلم عن جابر أي بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول كان إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تروى خير الهدي وتروى أيضا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بذعة ضلع له هذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في خطابته ويكرره كان يكرر هذه الجملة عليه الصلاة والسلام في خطابته يكرر هذا, هذا الأمر أما بعد فإن خير الحديث فتام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك لماذا لماذا هذا التكرار وكل جمعة يسمعون من عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من أجل أن يترسخ في القلوب ويتمكن في النفوس أن الدين إنما يقوم على الكتاب والسنة قيام الدين على خير الهدي وأصدق الحديث كتاب الله وصنة النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان المسلم كل مرة يسمع هذا التذكير وكل مرة يسمع هذا التذكير مع الايام ترسخ هذه المعاني وتثبت في القلوب الصغير ينشع عليها والكبير تثبت في قلبه وتتمكن في نفسه وهذا من اغراض التكرار حاصة في الامور الكبار العظيمة التي عليها قيام الدين أو فيها جماع أمره فكان عليه الصلاة والسلام يكرر ذلك يقول صلى الله عليه وسلم خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أيضا يكرر ذلك باستمرار وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يتناول جميع البدعة ويتناول جميع ما أحدث في الدين لا يستثنى شيء لأنه لو كان فيه استثنى من الذي يستثني لو كان فيه استثنى كل يقول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة لو كان هذا العموم فيه استثنى من الذي يستثني النبي نفسه عليه الصلاة والسلام يقول إلا كذا وكذا لو كان في هذا الأمر استثنى لم أبقاه على عمومه لا استثنى عليه الصلاة والسلام لكنه أبقاه على عمومه ليتناول كل أمر يحدث في الدين والدليل على أنه لو كان فيه استثنى لا استثنى عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة قال إيش إلا من هذا استثنى قال إلا من أبان قال ومن يا أبا. قال من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبان هنا لم يستثني قال كل بدعة ضلالة ما قال إلا بدعة كذا أو بدعة يراد بها كذا أو بدعة من القصد منها كذا لم يستثني فيبقى كلامه عليه الصلاة والسلام على عمومه وهو كلام ناصحا أمين ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك كل جمعة يقول كل بدعة ضلالة تنبيها للأمة وتحذيرا لها من البدع فإذا قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة شاهد للمصنف رحمه الله في قول من ابتغى الهدى بغير القرآن أي ضل ضل عن صراط الله المستقيم نعم وعن سعيد بن مالك قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصته علينا فأنزل الله عز وجل را تلك آيات الكتاب الآية فتلاه عليهم زمانا رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن وله عن المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثم ملوا مله فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ورواه عبيد عن بعض التابعين وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن قول رواه عبيد هل أعرفت من هو الله؟ مدرك جميع النصف هكذا عبيت نفسه ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن سعيد بن مالك قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاهوا عليهم زمانا تلاهوا عليهم زمانا أن يسمعونه منه عليه الصلاة والسلام يتلوه عليهم فقالوا يا رسول الله لو قصصته علينا لو قصصته علينا يعني أرادوا أن يسمعوا قصص أرادوا أن يسمعوا قصص فأنزل الله عز وجل ألف لا مرى تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك احسن القصص وجاء في السورة التي هي سورة يوسف قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال فتلاه علينا زمانا رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن, بإسناد حسن وهذا فيه أن القرآن تنوعت آياته تنوعت آياته وتنوعت عبره وعظاته ولهذا لا يزال قارئ القرآن مثل ما جاء عن علي بن أبي طالب قال لا يشفع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تنقضي عجائبه فلا يزال الإنسان يتنقل بين أحكام وعبار وقصص وإلى غير ذلك فلا, فلا يزال مع آيات القرآن متنقلا في بعض الخيرات والفضائل والهدايات هدايات كتاب الله سبحانه وتعالى قال فتلاه علينا زمان رواه ابن ابي حاتم اي في تفسيره باسماذ حسن وله اي ابن ابي حاتم عن المسعودي عن القاسم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا من له. يعني لحق قلوبهم شيء من الملل لحق قلوبهم شيء من الملل فقالوا حدثنا قال للعلم العلم يعني القصص قالوا حدثنا يعني بشيء من القصص والقصص تحدث للقلب شيء من الترويح تحدث القلب شيء من الترويح فقالوا حدثنا يعنون القصص يا رسول الله فنزلت الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها نزل احسن الحديث كتابا متشابها ثم ملوا ملا فقالوا حدثنا يا رسول الله يعنون القصص فأنزل الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخست قلوبهم مكثير منهم فأسكون ولهذا جاء عن بعض الصحابة الإشارة إلى أن هذه الآية فيها عتاب عتاب للمؤمن الذي طالت مدته عن الخشوع لذكر الله عتاب لمن طالت مدته وطال بعد قلبه عن الخشوع لذكر الله فالآية فيها عتاب له ولهذا ينقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرى هذه الآية لم يعني الذين آمنوا قال بلى يا ربنا بلى يا ربنا يعني آمن ولعلكم قد سمعتم قصة الفضيل بن عياض وأن توبته رحمه الله تعالى كانت بسبب سماع هذه الآية وذكر الذهب في ترجمة بسير علام النبلة أنه كان رحمه الله إلى أن بلغ ربما الأربعين سنة من عمره وقاطع طريق ورجل معروف بالشر والأذى والقوافل كانت تخافة فكان يتسور بيتا للعدوان يتسور بيتا للعدوان فسمع تالي في في داخل البيت يقرأ من سورة الحديد حتى بلغ ألم يأني للذين آمنوا أن تحشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فدخلت الآية في قلبه وقال بلى قال رحمه الله بلى أي آن الوقت ونزل وترك هذا العدوان وترك أيضا العدوان الذي كان عليه من قطع الطريق وغيره ونذر لله أن يذهب إلى مكة وأن يبقى فيها إلى أن يموت فبقي عابدا في مكة وعرف بعابد الحرمين انتقل إلى مكة وبقي فيها عابدا إلى أن توفاه الله وكانت هداية هذه بسبب سماع هذه الآية بعد الأربعين من عمره وأصبح إماما من عمة المسلمين قل أن تقرأ كتابا في الحديث أو في التفسير أو في شروحات الحديث أو في الأحكام إلا ويقولون قال الإمام الفضيل بن عياط قال الإمام الفضيل بن عياط وهو إلى أربعين سنة من عمره وهو كان رجل معروف بماذا معروف بي... بعض الناس الآن يتوبوا عمره 60 سنة يقول ما عاد يمديني أطلب العلم الفضيل بن عياض بدأ بطلب العلم بعد الأربعين أصبح إمام الدنيا وإلى يومنا هذا وفي مجلسنا هذا مرات يسمع الإخوان نقول قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تنقل عنه نقول ثميلة جدا تدل على إمان إمامته ومتانة كلامه وقوته رحمه الله تعالى في الصنان فالشاهد هذه الآية الكريمة فيها عتاب عتاب لكل أحد والفضيل أدرك العتاب وقال بلى أتاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب إلى الله جل وعلا ففيها عتاب لمن طالت مدة قلبه في عدم الخشوع لله سبحانه وتعالى جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما كان اسرع كلام مسعود وفي صحيح مسلم قال ما كان بين اسلامنا ما كان بين اسلامنا وبين أن عاتبنا الله ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه الم يئن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الا اربع سنين إلا اربع سنين اربع سنين ونزلت هذه الايه ويصفها رضي الله عنه بأنها ماذا قال عاتبنا الله لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال رحمه الله تعالى وروا عبيد لم أعرفه والحديث رواه أو الأثر رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن عون ابن عبد الله وإليه الإشارة بقول عن بعض التابعين وفيه فإن طلب الحديث دلهم على القرآن فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن أي أوصيهم بالقرآن والعناية به والاستمساك به والمحافظة عليه والإكثار من تلاوته نعم وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطيه أن يقول ذلك الله حكم القسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما فكل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلق الحق ممن جاء به فإن على, الحق فإنه فإن على الحق نورا الحديث ثم أورج رحمه الله تعالى هذا الحديث في صنن أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول قال كان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك الله حكم قسط الله حكم قسط أي حكم عدل سبحانه وتعالى لا يظلم لا يظلم الناس شيئا قال هلك المرتابون أي هلك من كان من أهل الريب والشك هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكون ذلك محدرا رضي الله عنه من الفتن وشدة ضررها على الناس واخذها لقلوب وصرفها لهم عن الحق قال إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن ويفتح فيها القرآن ويظهر والله تعالى أعلم أن الفتح القرآن فيها أي كثرة حفظه كثرة حفظ القرآن ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي أي كل هؤلاء يقرؤون القرآن لكون في ذلك الزمان لاحظ جمع بين فتح المال والفتح في القرآن مما فيه إشارة والله تعالى أعلم إلى أن هذا الفتح في القرآن من ورائه المال يعني حوافز مالية حوافز مالية تدفع هؤلاء الكثير قال المنافق المنافق ماذا يريد قلب بالقرآن وهو رجل منافق أصلا ليس في أي رغبة في طلب قلبه للقرآن الكريم إلا أن تكون هناك حوافز أخرى أو دوافع أخرى تدفع إلى أن يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن قال يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي قال فيوسك أحدهم يعني يوسك أحد هؤلاء الذين حفظوا القرآن في زمن الفتن وهذا الذي حفظ القرآن في زمن الفتن وسيقول كلام الآتي معنا لم يحفظه على جدة صحيحة ولا على نهج صحيح وإلا لا استفاد من هدايات القرآن لكن حفظه لمآرب وأغراض ومطامع قال فيوشف أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره حفظت القرآن قرأت القرآن حفظته أصبحت قارئا مذكنا حافظا مجودا لكن ما عندي أتباع وهو كان همته متجهة إلى ماذا الصيت والشهرة والاتباع وغير ذلك ثم لم يحصل أتباعا فماذا يصنع قال فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره يعني حتى أخترع لهم شيء آخر خير القرآن وفعلا هذا الذي ذكره معاذ بن جابر رضي الله عنه وجد وجد يعني وجد أناس حتى بعضهم حفظوا القرآن وجد أنه ليس له شفرة وليس له ذاك السيت فدخل في أشياء أخرى إما مثلا استعمل صوته الجميل وصوته الحسب فيها أو غير ذلك حتى يكسب بذلك سيتا وشهرة وصرف الناس عن القرآن بتلك الأشياء التي أعجب الناس فيه بسببها أو من أجلها وهذه حقيقة مصيبة عظيمة حتى إن بعضا في هذا الباب حتى إن بعضا في هذا الباب أخذ يفضل مثل الأنشيد والأغاني وأن له يفضلها عن القرآن يفضلها على القرآن حتى إن بعضهم قال إن إنه تبين له أن هذه الأغاني والأنشيد أفضل من القرآن في التأثير أفضل من القرآن في التأثير أحدهم يقول بالحرف الواحد اعلم أن الغنى أشد تهييجاً أشد تهييجا للوجه أي للقلب وتأثيرا في القلب أشد من تهييجا للوجه من القرآن من سبعة أوجه وذكرها الوجه الأول الوجه, الثاني, الوجه الثالث الوجه الرابع الوجه الخامس الوجه السادس الوجه السابع ذكر سبعة وجوه يبين فيها أن الغناء أشد تهييجا للوجه وأشد تأثيرا في القلوب من القرآن ومن الكلام السمج الذي قال في تلك الوجوه قال القرآن محفوظ عند الكثيرين قال القرآن محفوظ للكثيرين ومتكرر على الأسماء ومتكرر على الأسماء وكلما سمع أولا عظما أثره في القلب يقول كلما سمع اولا عظما أثره في القلب وفي الكرة الثانية يضعف وفي الكرة الثالثة قال يسك وت أعوض بالله ما يسك وت في الكرة الثالثة قال يسك علي بن بي طالب رضي الله عنه مرة معنا كلامه قال لا يشبع منها العلماء ولا يخلق عن كثرة الرجل ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي عبرة ولا يزال ثم يقول يعني سبحان الله ثم يقول ماذا يؤثر في القلب اذا قرأ الانسان والوالدات وارضعنا والد واجاب اولادهن حوليني كاملين والد ذكر مثل حظ الانتين واجاب بعض ايات الاحكام وآيات ال... قال هذه ماذا تفيد في التأثير في القلوب واخذ يعقد مقارنات ويذكر وجوه سبعة يفضل فيها القرآن في تأثيره على القلوب أشد من أن تأثيره على القلوب أشد من تأثير القرآن العجب مثل هذا الكلام يعني موجود في كتاب ذاع واشتهر في كتاب ذاع واشتهر ولما كان يعني توصل الى ان, الى ان الغنى هو الذي يعني يؤثر في القلوب ايضا عند اصحاب الطرق مع الغنى والاناشيد الرقص والوجد والتمايل فعقد بابا بعد هذا الباب في اداب الرقص في اداب الرقص وكل ذلك جعله في كتاب. أراد منه أن يحيى به علوم الدين الإسلامي أراد به أن يحيى علوم الدين الإسلامي كلها أباطيل وضلالات و... و... وأمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فأشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم معاد رضي الله عنه يحذرون من مثل هذه الأشياء التي يحدثها الناس ويشغلون الناس بها عن القرآن بها الناس عن القرآن ثم لهم طرائق في شغل الناس عن القرآن الآن لما يأتي أحد هؤلاء بكتاب من الكتب يعني قبل يومين تحدثنا عن كتاب دناء الخيرات وبعضهم وزع على بعض العوام وأحد الحاضرين يقول لي أنا كتبت اسم الكتاب عندي لأن شخصا حثني على قراءته واقتناءه وأنا كاتب اسمه حتى أشتريه فمثل هذه الكتب يوجد من يروجها يوجد من يروجها ويشغلون الناس بها عن القرآن الكريم أحدثكم بشيء هذا الباب تعجبون له لكن طالما أن هؤلاء يشتغلون بنشر مثل هذه الكتب لا بد أن توضح الأمور وتوضع النقاط على الحروف حتى لا ينخدع منخدع ولا يغتر مغتر الآن مثلا كتاب دلاء الخيرات في بعض كتب الطرقية يوجد من ينص على تفضيله على القرآن بسبعين ألف هل تصدقون ذلك؟ يعني أمور بلغت مبلغ العامي لما مثلا يسمع مثل هذا الكلام العامي عندما يسمع مثل هذا الكلام ماذا يقول؟ في كتاب لأحد الطرقية هو مطبوع وموجود اسمه جواهر المعاني يتحدث عن صلاة الفاتح يقول أما صلاة الفاتح لما أغلق وهي معروفة عند الصوفية فقد سمعت شيخنا يقول كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من فضلها وهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة كما هو في ومعلوم أن في ستمائة ألف صلاة ستمائة ألف مرة لقراءة الفاتحة ليس كذلك؟ وصلاة الفاتح أفضل من ستمائة ألف صلاة بما فيها سورة الفاتحة التي قرأت فيها ستمائة ألف مرة قال كما هو في وردة الجوب وقد ذكر صاحب الوردة أن صاحبها نزيل مصر وكان قطباً هذه من يقاب قال إن من ذكرها ولم يدف الجنة فليقبض صاحبه صاحبها عند الله وبقيت أذكرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي سمعون فلما رأيت الصلاة هذا موضع الشاهد فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة بسبعين ألف ختمة الصلاة التي فيها المرة بسبعين ألف ختمة من دلاء الخيرات ترك ترك يقول تركت آآ آآ صلاة الفاتح واشتغلت بها المرة بسبعين ألف ختمة يعني صلاة في بزعم في كتاب دلال الخيرات فرأتها مرة تعدل سبعين آ آ آ ألف ختمة يقول فاشتغلت فيها لما رأيت فيها من كثرة الفضل ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم انظر كيف لقد ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات انظر الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أخبرني المرة الثانية أن الواحدة منها أن الواحدة منها من قراءة صلاة الفاتح تعدل من كل تسليحة وقعت في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير وصغير ومن القرآن ستة آلاف مرة هذا الكلام ينشر بين صفوف العوام والجهال ثم تجده ويمسك كتاب دلائل الخيرات ويقرأ في الصباح وفي المساء وفي أوقات مختلفة ويكرر كراءته ويعتقد أنه عندما يقرأ هذا الكتاب ويقرأ صلاة الفاتح أو غير ذلك من الدعوات أنه خير له من أن يقرأ القرآن الكريم إما بستة آلاف أو سبع على حسب ما يقول لها المفترون من شيوخ الضلال الذين يسمع إليهم ويصدقهم فيما يقولونه من ذلك هذا شاهد أنا أورده هنا حتى نعرف أن معاد بن جبل رضي الله عنه لما قال هنا يوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة فالواجب على المسلمين في كل مكان أن يحذروا من مثل هذه الكتب التي يشغل بها الناس عن ذكر الله وعن القرآن وعن العناية بالقرآن الكريم ويدخلون في باب من الثرافة لا حد له ولا نهاية في الضلال قال وإياكم وزيغة الحكيم وإن المنافق قد يقول كلمة الحق وإن المنافق قد يقول كلمة الحق يعني يقول كلمة هي حق لكنه يدس السم في الدسم أو السم في العسل حتى يروج على الناس باطلا قال فتلقوا الحق مما جاء به فإن على الحق نورا الحديث وروا البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك ثم استخار الله شهرا ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر عمر الآن أراد أن يكتب السنن الأحاديث أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي مباشرة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتبها فاستشار الصحابة فأشاروا عليه يعني بذلك أن يكتبها ثم استخار الله شهرا شهر كامل وهو يستخير الله سبحانه هل يكتب السنن سنن أي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام شهر كامل وهو متردد مع أن الصحابة أشاروا عليه ثم اتخذ القرار ما هو القرار قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وترك كتاب الله عز وجل وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا السنن وانظر ماذا يقول صحاب دلال الخيرات وغير من الخرافات والكتب التي شغلوا بها الأمة وشغلوها عن القرآن الكريم ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون أن أفضل من القرآن بسبعين ألف مرة أو ستة ألاف مرة وغير ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الملهم شهرا كاملا متردد هل يكتب الأحاديث ولو كتبها الصحابة قالوا اكتبها لا شيء عليك ذلك هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اكتبها لا حرج وكتبها الأئمة ونفع الله بها المخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة كتبوا الأحاديث ونفع الله بها لكنه من شدة ورعه وتحريه وخوفه ورغبة في أن يقبل الناس على القرآن الكريم امتنع أن يكتب ذلك فعندما تنظر في ورع الصحابة وتنظر في انحلال هؤلاء تجد الفرق الشاسع بين اهل القرآن واهل الضلال تجد الفرق بين اهل القرآن واهل الضلال كيف ان عمر رضي الله عنه ارضاه شهرا كاملا متردد مع ان الصحابة عزموا واشاروا عليه بذلك واستخار الله ولكن اتخذ القرار بانه لن يكتب وكتبت احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام و... و... وحفظت ونفع الله بها لكنه كان متورعا وخائفا وذكر رضي الله عنه أن من كان قبلنا تتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله سبحانه وتعالى هذا موقف عمر قارنه بتلك المواقف التي يخترع فيها المختلعون أدعياه وأدكار وأوراة وأشياء ما أنزل الله بها من السلطان وأيضا يقولون هذا مثل ما يوجد في كتاب داخلات هذا ذكر السبت وهذا ذكر الأحد وهذا ذكر الإثرين ويشغلون في أيام الأسبوع كلها ولا ويبعدونهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى الشاهد أن هذه ترجمة عظيمة نصح فيها الإمام رحمه الله تعالى بأن من ابتغى الهدى من غير القرآن ظل نسأل الله عز وجل أن يغفر للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد عدوهاب رحمه الله تعالى وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء على هذا النصف وهذا البيان وهذا الجمع وهذا الإضاح ومثل ما نرى في كتابه هذا هذا الصنيع واضع طريقته في الدعوة والتعليم أبواب وأحاديث أبواب وآيات وأحاديث وآثار عن السلف وهذه دعوته ولهذا كانت دعوة مباركة نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما وجعل الله سبحانه وتعالى لها بركة واسعة وانتشارا كبيرا نسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء وأن يبارك في علومه وأمام الآن إخوة من ألس مختلفة فبالمناسبة هم يحضرون معنا حثهم على نقل هذا الكتاب فضاء القرآن إلى اللغات الأخرى نقل هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى كل على قدر استطاعته وحدود مقدرته العلمية ينقل إلى اللغات الأخرى حتى يستفيد ويعمى النفع وينتشر الخير بمعرفة هذه الفضائل وهذه الهدايات وهذه التبويبات النافعات وهذه الآيات والأحاديث والآثار العظيمة المنقولة عن سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم اللهم انفعنا جميعا بما علمتنا واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا واصلح لنا شاننا كل ولا تكننا إلى أنفسنا ضرغة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدين ولمسايحنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغناء اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تبلغنا جميعا ليلة القدر وأن تعيننا يا بالجلال والإكرام على قيامها إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا وأنصح بهذه المناسبة أن لا يلتفت لبعض الرؤى التي ربما يأخذ بها بعض الناس فيقال له فيه رؤى أنها ليلة 21 أو ليلة 22 أو نحو ذلك فبعض الناس إذا سمع بهذه الرؤى وقيل لها أنها متواترة ربما أنه انقطع عن تحري ليلة القدر في بقية العشر ووصيه نبينا عليه الصلاه والسلام واضحه في هذا الباب قال تحروا ليله القدر في العشر الاواخر تحروا ليله القدر في العشر الاواخر فعلينا ايها الاخوه ان تحر ليلة القدر في العشر الاواخر كلها وهي ارجى ولا يصلنا ما يقال في بعض الاماء المجالس ان تواترت الرؤى ان ليله كذا او ليله كذا عن تحريها في فلي الذي انصح به نفسي وكل مسلم أن نحرص على تحري ليلة القدر حتى لو كان الشهر ثلاثين نتحرها ليلة ثلاثين ونجتهد في تحريها في العشر كاملة ونحافظ على قيام الليل على ذكر الله على تلاوة القرآن نكثر من الدعاء بالدعاء الماثور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وهو هي دعوة مناسبة لليلة القدر تمام المناسبة لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أي يكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى فإذا عفر الله عنك في تلك الليلة فستوى والله فوزا عظيما والله تعالى أعلم جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعل الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين يقول السائل فضيلة الشيخ هل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل البيت نعم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت ودل على ذلك القرآن والسنة وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات في سورة الأحزاب الآيات في أزواج النبي قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم وردس أهل البيت ويطاهركم تطيرا والسياق في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله إليكم من كان ينتسب إلى أهل البيت في هذا الزمان هل تنطبق عليه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت في كل وقت لهم الحرمة والاحترام والتقدير ومعرفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم ولا سيما إذا كان صاحب ديانة وتمسك بالسنة ومحافظة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومجانبه للبدع والضلالات لأن, لأن الإنسان حتى لو كان من آل البيت إذا دخل في البدع والضلالات أسقط مكانة نفسه وفضيلته بدخولة البدع والباطل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من بطع به دينه لم يسرع به نسبه نعم. يقول أحساء الله إليك هل يلزم عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن أكون مقابل القبر أم يجذئ من وراء الجدار خارج الحرم لا إذا كان المقصود الزيارة إذا كان المقصود الزيارة فيوتى عند القبر ويكون القبر أمام الإنسان وقبله خلفه ويسلم مثل ما كان ابن عمر وغيره يسمعون يسلم يأتي عند القبر أما إذا كان المراد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي على حاله أينما كان ولا يستقبل القبر والذي يستقبل القبر من بعيد من أجل السلام سلام الزيارة فهذا كما قال أهل العلم هو إلى الجفاء أقرب منه إلى الود والصفاء عندما يكون الإنسان بعيدا ويقيم استقبل القبر ويسلم هذا إلى الجفاء أقرب والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا رأيتم في حياته هل يقف الإنسان بعيدا عنه مسافة طويلة ويستقبل ويقول السلام عليك قاصدا سلام الزيارة النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا ولهذا قال أهل العلم السلام الذي يقف الإنسان عن بعد مثل مكاننا هذا حيانا يقف بعض الناس ويستقبل القبر ويسلم أهل العلم يقولون هذا العمل إلى الجفاء أقرب منه إلى الود والصفاء ومما النص على هذه العبارة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح لأحكام الحج والعمرة والزيارة فأما إذا كان قصده الزيارة فيذهب إلى القبر ويكون القبر أمامه وتبلخ خلفه ويسلم سلام الزيارة وإن كان قصده أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى جهته التي هو عليها في أي مكان في الدنيا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والسلام عليه نعم يقول فضيلة الشيخ انا من منطقة الجنوب ولا ازور المدينة المنورة في السنة الا في العشر الاواخر فافدني عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم هل ازوره مرة واحدة فقط ام عدة زيارات في كل ثلاثة ايام مرة هذا التخصيص لا أصل له في كل ثلاث أيام أو كل يوم أو بعد كل عشاء أو كل سبت أو نحو ذلك هذا كله لا أصل له بل هو مخالف ما جاء في الدعوة المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا والمراد عيدا أي من المعاودة بعود الأيام أو بعود الأسابيع أو بعود الشهور أو نحو ذلك فهذا مخالف لما جاء في هذه الدعوة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والذي يأتي المدينة يأتيها بنية زيارة في المسجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد وإذا وصل المدينة يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب بذلك ثم يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ومع هذه الأعداد الكبيرة لو أن الإنسان سيكرر الزيارة كل يوم أو في اليوم ثلاث مرات أو كل ثلاث أيام هذا يحدث زحاما وضررا بالناس فالإنسان يكتفي مرة واحدة عندما يأتي ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وقت وحيم هذه آآ آآ أعطاني إياها أحد الإخوة ذكر أنها أعطيت له في الروضة عطاه, أحد عطاه اياه احد الزوار وقال ان هذه رسم حذاء النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه ان يعلقها وقال انها تقي من العين وتقي من كذا وانها مفيدة في كذا وذكر له امور هذا مثال لما حذر من المعاد رضي الله عنه يشغلون الناس عن القرآن باشياء ما انزل الله بها من ويقول أحدهم قرأت القرآن فما هم لا بد أن أحدث لهم شيئا هذا من المحدثات هذا مثال من المحدثات التي يحدثها بعض الناس لشغل الناس عن القرآن الكريم الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة فبدل أن يستشفي بالقرآن يهجر القرآن ويعلق مثل هذا الحديد وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه ما رأيكم بشخص وكل إلى هذه الحديدة وكل إلى هذه الحديدة لتقيه من العين أو تقيه من السحر أو تقيه من الحسد أو تقي من غير ذلك وكل إلى هذه الحديدة أي شيء تنفعه إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله الله هو الكافر سبحانه وتعالى فمثل هذه الأشياء يحذر منها أشد الحذر وهي من الضلال المبين وتعلقها تعليق هذه الأشياء شرك تعليق هذه الأشياء شرك إن كان يعتقد أنها نافعة ضارة فهذا شرك أكبر ناقل من الملة وإن كان يعتقد أنها سبب للدفع أو للنفع أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر الذي يخشى على صاحبه أن يرتقي به الأمر وينتقل للشرك الأكبر فمثل هذه الأمور يجب يا أخوان أن يحذر منها أشد الحذر وأن نتق الله وأن نحافظ على التوحيد الذي رأس المال وأساس الأمر وأساس السعادة والنجات والفلاح في الدنيا والآخرة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبينما عاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا